وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنٍا وَوَحِينَ وَلَا تُخَاطِبِنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ رَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِن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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزلي يا بني يركم معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبلي يعصمني من الماء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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كنت تعلمها مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ